النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية قت سا وستطل ودور الأمجد طدممة والمةون بلا نفسن ومانا طال الليجاشيها ف يحيب على تاشتعا في غبار الحرب يبدو مثلبة رات السلام عليكم ورحمة الله ومكاته نقد مكم نشرة عن اخبار دولة الإسلامية اليوم الخميس. الثالث عشر من شعبان لثنة 1440 للهجرة نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك ما يزيد على 15 عنصرا من الجيش النصيري المرتد بصولة لجنود الخلافة شمال السخنة اغتيال ضابط في الأمن الرئاسي بمدينة كابل قتل وجرح من التحالف الإفريقي الصليبي بصولة لجنود الخلافة في مايدوغوري البداية من ولاية الشام من حمص هلاك ما يزيد على خمسة عشر عنصرا من الجيش النصيري المرتد بصولة لجنود الخلافة شمال السخنة بتوفيق الله ومنه صال عدد من جنود الخلافة على تجمع لعناصر من الجيش النصيري المرتد في القرب من قرية الكوم شمال مدينة السخنة واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ما أدى لهلاك ما يزيد على خمسة عشر مرتدا بينهم أربعة ضباط وتدمير ناقلتي جند واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية خراسان اغتيال ضابط في الأمن الرئاسي بمدينة كابل بفضل الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من قتل ضابط في الأمن الرئاسي الطاغوتي في الناحية الأولى بمدينة كابل واغتنام سلاحه ولله الحمد وإلى ولاية غرب إفريقية قتل وجرح من التحالف الإفريقي الصليبي بصولة لجنود الخلافة في ميدوغوري بتوفيق الله تعالى صال جنود الخلافة على ثكنة للتحالف الإفريقي الصليبي في بلدة كروس بمنطقة ميدوغوري أمس واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية العراق من ديالا بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد بالأسلحة الرشاشة في منطقة ميخاس في خانقين أمس ما أدى لإعطابها كما فجروا عبوة ناسفة على تجمع للحشد العشائري المرتد في قرية شيخي بمنطقة الوقف ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر بجروح بليغة نسأل الله إن يعجل بهلاكه وفي نينوى بتوفيق الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل ثلاثة من عناصر الجيش الرافضي المرتد في الجانب الأيثر من مدينة الموصل ما أدى لإعطابها وإصابة المرتدين ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين، هلاك ما يزيد على 15 عنصرا من الجيش النصيري المرتد بصولة لجنود الخلافة شمال السخنة اغتيال ضابط في الأمن الرئاسي بمدينة كابل قتلى وجرح من التحالف الإفريقي الصليبي بصولة لجنود الخلافة في ميدوغوري وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته